الباب التاسع والعشرون وثلاثمئة باب كراهة قوله خبثت نفسي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي متفق عليه قال العلماء معنى خبثت غثيت وهو معنى لقست ولكن كره لفظ الخبث